صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما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 وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلغَرُورُ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۭ مَّا تَكْسِبُ غَدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا